وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ن و ن التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل ت ف ا د ة و ح ب ل على ت م س ك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله والدعاء إ ل ى الهدى والدلاله على الخير ا ت غ ا ء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى لقد تعرفنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة ب أ ن انتفاء المعارض ليس شرطا ل ص ح ة ا ل ع ل ة لجواز تعدد ا ل أ د ل ة وعرفنا المعارض ب أ ن ه وصف صالح ل ل ع ل ي ة ك ص ل ا ح ي ة المعارض ومفضل للاختلاف في الفرع عرفنا بعد ذلك ما يلزم المعترض هل يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع هل يلزمه إ ب د ا ء دليل يشهد لوصفه بالاعتبار عرفنا أ ن ه لا يلزمه ا ل أ ص ح تعرفنا بعد ذلك على وسائل دفع ا ل م ع ا ر ض ة وعرفنا من وسائل دفع ا ل م ع ا ر ض ة ث ل ا ث ة ا ل و س ي ل ة ا ل أ و ل ى الدفع المنع ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة بيان الاستقلال ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن نطالبه ببيان ت أ ث ي ر ه إ ن كان ا ل و س ي ل ة التي استنبط بها وصفه مسلك ا ل م ن ا س ب ة أ و أ ن نطالبه بالشبه إ ن كان شبها هذا كله بشرط الا يكون دليل المستدل في العليه ثبت بمسلك ا ل س ب ر والتقسيم طيب ا ل آ ن السؤال هل من و ش ا ئ ل الدفع هل, يند هل يندفع ركز معي هل يندفع بقوله ثبت الحكم مع انتفاع وصفك في ص و ر ة كذا ثبت الحكم مع انتفاع وصفك تمام في هذه ا ل ص و ر ة مع ا ن ت ف ا ع وصفك أ ن يذكر ركزوا معي أ ن يذكر تمام المستدل للمعترض ص و ر ة تمام انتفى فيها وصفه انتفى فيها وصفه هل هذه ا ل و س ي ل ة من وسائل الدفع أ م لا أ ل ا ص ح أ ن هذه ا ل و س ي ل ة ليست من وسائل الدفع لماذا لجواز تعدد ا ل أ د ل ة تمام لماذا لعل هناك ع ل ة أ خ ر ى تخلف هذه ا ل ع ل ة التعاقب تمام اقرا بسم الله هذه الله المسألة الأولى اقرأ الرحمن الرحيم والحمد بسم العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد المرسلين وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى و ن ف ع ن ا به بعلومه وبالومكم وبالوم السائل ي الصالحين ال... ا ا بأول الكتب يحاول يتعرف على الكتب الأصورية أنه, في الغالب أنه بيكون الاختبار الشعري م ث ل السنة ل ا ا م ض ي ة مثل ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة يعني بيكون اختبار واحد من ثلاثين و ر ق ة عمل من ع ش ر ة اختبار واحد من ثلاثين و ر ق ة عمل من عشرة ونكلف كل ايش ح د من ورقة عمل مرجع في الوصول في باب القياس احد عشر مرجع تمام؟ ق الورقة ل لنا ل تمام ا عشره م من ل ج ع وبعدين نقبل ل ل ا ولا نقبلها إ ل ا في كراسه كل واحد يعني كيف يعني كل و ا ح دفتر د أ ر ب ع ي ن و ر ق ة تمام؟, تمام تختار فيه الموضوع وترتب فيه البطاقات كل ما تنقله من الكتب تكتبه في هذا الدفتر تمام بعد ما من انتهيت من جمع المعلومات تلخصها بعد ذلك في ص ف ح ة صفحتين في آ خ ر الكراسه على شكل بحث و ر ق ة إ ي ش و ر ق ة عمل كله مكتوب في الدفتر الذي في الكتب تمام لابد ان نقول أ ق ل شيء احدعشر مرجع احدعشر مرجع من كتب لا ا ل أ ص و ل تمام ثم تلخص ا ل م ع ل و م ة أ ي م ش ك ل ة أ ص و ل ي ة أ ي م ش ك ل ة أ ص و ل ي ة لو واحد بغاب يسوي لنا تمام مبحث ا أ ص و ل ي في التعليل باللقب أ و بالتعليل بالاسم أ و بالتعليل لا مانع تمام بس بشرط س ب انه ا ح د عشر ما رجع ينقل منها ثم يلخصها في ن ه ا ي ة الدفتر كل واحد له دفتر يعطينا ح ن ت م احنا م وبعدين ن ل حصلنا م مرجع ر ا ج ح غ ينبغي ر موجود ما ق ل منه غير موجودة كل ه ا ا ل م ع ل و م ة وما في واحد بيجيبوا لي مطبوع حتى لو بيجيبوا مئتي ا ص ف ح ة مطبوع ما ب ل ح ا الا بخط قلمك الذي تكتب به في الاختبار ا ل م ا د ة ا ل ع ل م ي ة تكتبها بخطك لتجمعها تمام و... وكذلك يعني إيش؟ وكذلك الملخص يعني نجيب عنده من انا اتلان مثلا دفتر هذا. أتلان دفتر ذا. دفتر دفتر هذا شوف لك ذا 20 ورقة 40 ورقة يهم د ف تختار ر جديد تمام ت الموضوع والله الموضوع أنا ببحث في تنظر في المراجع أ و ل مرجع إيش المرجع هذا ت كل ت ب ك المعلومات ا ل م ت ع ل ق ة بالمرجع في ا ل صفحه ة ا ك ل هنا تكتب نقلته صفحات صفحات ما من المرجع الأول. ثلاث صفحات ثانية من المرجع من المرجع هذا ثلاث الأولى الأول ثلاث ثانية الثانية صفحة ص ف ح ا ت هكذا ن ق ل ت من 11 كتاب كله مكتوب هنا هذا الالي هنا نظمه في ا ل و ر ق ة ا ل أ خ ي ر ة ا ل خ ل ا ص ة سوها ي ا ر ا فلان كذا ن ظ ر تحت انظر تلخصها في ا ل ص ف ح ة ا ل أ خ ي ر ة في ا ل ب د ا ي ة اسمك مكتوب وكل شيء مكتوب نطرح لك الدرجه على ورق دفترق خذ دفترق معك له تمام من انتهى يجمع دفتر ويجيب دفتر يطرحه عندي قبل نقل ه أعطيه ا الفصل أعطي واحد دفتر وعليه أنا مباشرة بنظر الخلاصة ي بسبوعين أعطيك وعليه ة مكتوبة درجة كل دفتر بنظر ح ن ق من كتاب الفلاني جزء صفحة كذا كذا ي ن ج ا هذا؟ ذ خ و ا واحد من درجات غلط خمس ق صفحه ا ا ل كذا جاب المعلوم كذا هذه المعلومه نجدها لا غير م و ج و د ة كفايه ي هذا غلط ثلاث درجات حصلت كم ث ل ا ث درجتين ف العاصمه لكنه ما حد بيقدر يكذب ولا يخدع ولا يغش ولا في بعض الجامعات يسوونهم قسم في البدايه ة ا ل ل أعلم يعني و ق في ا ل ب د ا ي ة هنا يقسم ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ن ي ة في الدفتر اقسموا بالله العظيم تمام أ ن هذا خطي و أ ن كل ما جمعته هو من عملي يقرا قدام الاشتاق قدام ما يستلم ه ا ل ا س ت ا ق هل ي س ت ا ق ل ع ش ر درجات إ ذ ا ب د ل الجهد بغض النظر عن ا ل ص ي ا غ ة ا ل ص ي ا غ ة د ر ج ة عليها و ح د ة يعني حسن ا لكن ص ي ا غ ة درجة وحدة ل ب د ل الجهد ونقل المعلومات وتنقيب الكتب وحسن, وحسن انتقاء الكلام من الكتب هذا كله خير كبير تمام خير كبير في الغالب إ ذ ا ب يقرؤوا هذا في ا ل ك ل ي ن بنسوي هذا ن ح ن عندنا ب ا ل ط ر ي ق ة لي أ ي م س أ ل ة أ ص و ل ي ة م ت ع ل ق ة بالقياس لك الحق أ ن ك تناقشها من 11 م ر ج ع أقل ش ي ء ت مرجع ا م م 11 تسجلها بخط يدك تكتبها ل خ ط جميل واضح تكتب المعلومات ك ا م ل ة في ا ل ف ر ا ش ة بعد ذلك تلخصها ك لو ا كراسة امير الصف الكراسة ح د معه يجمع ل واحد و غلق من, من سمح يجيب كراسته ا لا ع ن ي انا احفظها كل, كل مستوى كراسته ا م و ج و د ة يا خير خذ شيء بالشيء ا ذ ك و ه اختبار شهري واحد بس فقط من ثلاثين د ر ج ة يعني في الغالب بيكون في ا ل أ س ب و ع الثامن احنا اليوم ا ل أ س ب و ع كم س ا ب س ب د ا ي ة ا ل أ س ب و ع الثامن يعني ي احنا في الغالب بنختبر إ ل ى عن مسالك العله ن اول قياسنا عن مسالك العله يعني الثلث ا ل أ و ل من المقرر بنختبر فيه كله كان من الان ن ر ك ا ح نفسك طيب خرجناكم شكرا شان واحد ينام ويفكر يا <تصفيق> اخي طيب اقرا اقرا ولو قال المستدل للمعترض اعتمد الحكم في هذه ا ل ص و ر ة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكفي في الدفع و إ ن و ج د ولو بفرض المتناظرين معه أ ي مع انتفاء وصف المعترض عنها ずっと言っていました。 م ب ن ي ة على ما ص ح ح ه ا من, من امتناع التعبير ب ل ت ي ن و ح ا س ل ه ا مع ا ل إ ض ا ئ ة أ ن المستدل يقتل بما قاله ل إ ع ر ا ف ي ه ب إ ل غ ا ء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدها و ب ي فيه طيب قال ولو قال ا ل م س ت د ل ل ل م ع ت ر ض هذه ا ل م س أ ل ة لو قال ا ل م س ت د ل ل ل م ع ت ر ض أ ي ن ماقول القول ثبت الحكم في هذه ا ل ص و ر ة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها هل هذا من وسائل الدفع هل يكفي في دفع ا ل م ع ا ر ض ة لم يكفي في الدفع و إ ن وجد قال غ ا ي ة ولو بفرض المتناظرين معه أ ي مع انتفاء وصف المعترض عنها وصفه أ ي وصف المستدل مستدل فيهما و ان و إ ن حتى و ج د معه وصف المستدل يعني صورتين لكن ا ل ص و ر ة ينتفي الوصفين معا وصف المستدل و ص ف المعترض ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ينتفي وصف المستدل و يوجد وصف المعترض و إ ن تمام تمام إ ذ ن ليس من وسائل الدفع أ ن يقول المستدل للمعترض ثبت ه الحكم ا في هذه ا ل ص و ر ة مع انتفاء وصفك هذا ليست و س ي ل ة من وسائل الدفع مثالها و ذ ذكره البناني نذكر المثال كما ذكره البناني قال البناني المستدل إ ي ش قال ق ا المستدل يحرم الربا يحرم ا ل ر لعلة ا بالتمر ل ع ل ة القوت و ا ل ا د خ ا ل فاجاب المعترض قال بل ا ل ع ل ة هي الوزن بل ا ل ع ل ة هي ل ي ش <تصفيق> لكن وزن هنا معارض له وصف آ خ ر صالح للعلمين تمام وصف آ خ ر صالح ل ل ش ع ب س م ي ا ل آ ن قال ا ل م س ت د ل قال المستدل تمام بعد هذا ب ا س م ع ي قال المستدل للمعترف ثبت الحكم في الملح, يعني في صورة الملح مع انتفاء وصفك انتفاع... عنه هل ينتفع بهذا تمام هل ي ن ت ف ع ا ل م ع ا ر ض ة بهذا لا تندفع المعارضه بها ل أ ن ه لا تندفع المعارضه قالوا المسلم ثبت ف ثبت ا ل ف ك م ه مع انتفاعه ايش مع انتفاعه ي ش ركزوا معي ايش تقولوا ونحن في الملح لا قوه ا د خ ا ط ن ي ولا وصف فيه أ و لا نقول هذا الملح اصلا هنا ركزوا معي الملح ن في هذه ا ل ص و ر ة إ ي ش ملاحظتنا عنه انتفى ا ن ت فيه ى ف وصف ا ل م ش ت د ل و ا ل م ع ت ر ر هذا مما ا و ل ي ا هذا لماذا لاستوائهما في الانتفاع الاستوائه ما في, الاستوائه ما في, الاستوائه ما في, الاستوائه ما في المستدل المعترض ت ومع ل له فيه كيف نفسك وتأتي يردد وصفه تستدل وأنت تنادغ بوسط لا حتى ايش ما لا حتى تدفع ا ر ة ومع ذلك ينقطع د ف ع ي استدلالك هذه هذه الصورة واحدة الصورة واحد الصورة اثنين هذا المستدل المعترض الحكم رقم رقم رقم ثبث منكم ف ي ب ن ب و ش ي ن البوك مع انتفاء وصفك مع انتفاء وصفك هذا سبب هل تلاحظون عليه البوركوت هو مدخر ولا لا لكن هل هو موزون لا اذا هنا انتفى فيه انتفى فيه وصف من المعترض فقط انتبه فيه وصف المعترض فقط فيه؟ فيه هذه الصوره حينما ينتبه وصف المعترض فقط فيه رايه الراي الاول, معي. رأيه معي. الأول المص... شيخ الاسلام شيخ الاسلام لا تندفع به المعارضه لماذا يا شيخ الاسلام قال لجواز تعدد العلم تاج الدين السبوكي قال تندفع. تندفع به المعارضه ة تمام تندفع ب ليش؟ اذا ل م ع ا ر ض ة إ الخلاف إ بين شيخ ا ل إ س ل ا م و تاج الدين السبوكي في أ ي ص و ر ة اي ص و ر ة انتفى فيه وصف المعترض تمام اذن قولنا هنا هل ت ن د ف ع المعرض وقول المستدل ثبت الحكم مع انتفاء وصفه ان كان مع انتفاء وصف, إن وصف المستدل هذا عند شيخ الاسلام لا تنقطع عند غيره ايش؟ ينقطع ركز على المثال تمام, تمام. قال ل ن انتبه ا معي انتبه معي قال ا ه ا ل م ع قال ولو قال المستدل ا ل م ع ت ر ض مقول القول ثبت الحكم في هذه ا ل ص و ر ة مع ا ن ت ف ا ء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكفي في الدفع ما يكفي في الدفع يا سلام وان وجد ا ز م ع ي ما يكفي في الدفع أ ب د ا جواب الشرط ة ما يكفي في الدفع ولو وان وجد يعني ولو بفرض المتناظرين معه أ ي مع انتفاء وصف المعترض ي عنها وصفه نائب فاعل لوجد وصفه أ ي وصف المستدل فيهما لماذا لاستوائهما في انتفاء و ص ف ه م ا إ ن لم يكن مع ذكر وصف المستدل تمام أ و لا ايش العله لماذا لماذا ما تندفع لاستوائهما في ماذا في انتفاي ش وصفيهما انتفا وصف المستدل و ا ن ت ف ا وصف المعترض في ص و ر ة الملح لا لا قوت و ادخار ل الذي هو وصف المستدل و لا وزن الذي هو وصف ايش المعترض طيب قال و بناء هذه ا ل ع ل ة لاستوائهما في انتفاء وصفيهما متى هذه ا ل ع ل ة إ ن لم يوجد مع ما ذكر وصف ا ل م س ت د ل قال وبناء على جواز تعدد العللي مطلقا بناء على جواز تعدد العللي مطلقا ما تندفع ا ل م ع ا ر ض ة بهذا سواء وجد وصف ا ل م س ت د ل أ و لم يوجد وصف المستجد اسمع بعدين وقيل وقيل ض خ ط ي ت وقيل يكفي في الشق الثاني وقيل يكفي في الشق ليس ما هو الشق الثاني ايش الشق الثاني إ ذ ا وجد معه وصف المستدل يكفي في دفع ا ل م ع ا إ ذ اننا معنى قوله في الشق الثاني أ ي فيما إ ذ ا وجد معه وصف المستدل يا سلام عليكم طيب قال لماذا بناء على امتناع تعدد ا ل ع د ل بناء على امتناع يمتنع تعدد ا ل ع د ل طيب بخلافه في ا ل أ و ل لا يكفي لماذا لاستوائهما لا في ممر أ و لا في ا ل أ و ل وهو إ ي ش ا ل أ و ل إ ي ش ا ل أ و ل إ ذ ا لم يوجد و ص وصف ذ ا انتفى وصفهما إ ذ ا انتفى وصفهما يعني وصف المستدل وصف لا ي ش المعتبر ي قال لا يكفي لاستواء وهذا هذا ا ل ر ا تفصيل هذا بترج اه تاج الدين الاصل تاج الدين تاج الدين السبكي تاج الدين السبكي هذا اذا شيخ ا ل إ س ل ا م ي يقول انه ما تندفع ا ل م ع ا ر ض ة ما تندفع ا ل م ع ا ر ض ة بالقول ا ل م س ت د ل المعترض ثبت ا ل ح ك م مع انتفاء وصفه سواء كان مع انتفاء وصفيهما أ و وجد معه وصف لا المسلم ما يكفي أ ب د ا تاج الدين السبكي يفرق قال إ ن ا ن ت ف ى وصفيهما لا يكفي إ ن ا ن ت ف ى وصف المعترض دون ا ل م س ت ج ل هذا يكفي في دفع المعارض طيب دليلهم كله هذا مفرع على جواز تعدد العلل هذا مفرع على امتناع تعدد العلل طيب قال ثم ذكر الضمير يعود على من يعني ا ل أ ص ل ثم ذكر في انتفاء وصف المستدل ذكر فائده في انتفاء وصف المستدل لما ينتفي وصف المستدل ز ي ا د ة على عدم ا ل ا خ ت ف ا ء به في دفع ا ل م ع ا ر ض ة مبنيه على ما صححه من امتناع العلل ي بعد تعليل بعدتين وحاصلها مع ا ل ا ض ا ح ايش الفائده ا ذكرها ايش هو ان المستدل لا ينقطع بما اقطع المستدل ينقطع استدلاله استدلاله يسقط خاص استدلال المستدل تمام استدلال المستدل يسقط تمام استدلال المستدل ايش يسقط ليش يسقط ايش السبب لاعترافه فيه بالغاء وصفه لماذا لانه اعترف بانه ماذا بان وصفه سقط ل ع ت ر ا ف ه فيه بالغاء ايش الغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض حيث ساوى وصف, له. حيث ساوى وصف المعترض فيما ق د ه هو باه فيه ونقول خلاص استدل ا ل ه كل ه قطع انت تقول ا ل ع تقول ا ن د ي ق و ل انك ت ق و ثم تقول انك ت ق ل انك تقول انك ت ق و انك ت ق و ص ف ك ت ي ب ت ا ل م ع ت ر م و انت فاي وصفك, وانت وصفك ايضا غير موجود اذا استدل ا ل ه كل ه قطع هذه ف ا ئ د ة اخرى ذكرها فين في الاصل تمام هذه <تصفيق> واضحه ان شاء الله مسلم إذن نكز معين ا ل ل م تمام س ت د إ ذ ن عنوان ا ل م س أ ل ة نحن عرفنا من وسائل الدفع الملل ا ا س ت ق ل ل بيان الاستقلال ا ل م ط ا ل ب ة ب ا ل ت أ ث ي ر أ و لا أ و الشبه هل من وسائل الدفع نكز معين أنت هل من وسائل الدفع هل وسائل قول المستدل للمعترض ثبت الحكم مع انتفاء وصفك في هذه ا ل ص و ر ة تمام خلاف الذي رجحه شيخ اسامه ن ه ما ينقطع والذي رجحه تاج الدين التفريق بينما إ ذ ا وجد معه وصف المستدل ف إ ن ه ينقطع إ ذ ا لم يوجد معه د ف ع المستدل ف إ ن ه لا تندفع تمام انتهت المساله انت الان ف ي ب ي لنا حاجه ا ل آ ن نحن في ا ل م ن ا ظ ر ة والله المستدل ذكر لنا وصف تمام ا ل آ ن المثال ده على ا ل س ب و ر ة مثلا المثال على ا ل س ب و ر ة امسحوا كل شيء إ ل ا إ ي ش تمام إ ل ا إ ل ا إ ل ا الا, إلا اللا اللا اللا اللا. امسحوا لنا أمسحوا, امسحوا بس لحظه بس اصبر اصبر لحظه ا ل آ ن عندنا مساله ثانيه و ان المستدل قال ا ل ع ل ة كذا قاله ل المعترض ا ل ع ل ة كذا قام المستدل و أ ل غ ى الوصف هذا بوسيله من وسائل ا ل ا وسيله من وسائل ال... ليش؟ ألغاه. ألغاه بوسيله د ف آخر أ ت ى بوصف اخر إ ذ اذا أتى ركزه معني إ أ ت ى المعترض بوصف آ خ ر نقول تزول ف ا ئ د ة الالغاء غ ء ت ز و فائدة ا ل على المستدل انه يلغي الوصف ا ل آ خ ر على ا ل م س ت د د انه يلغي الوصف لأيش ا ل آ خ ر هذا يسمونه في المناظرات تعدد الوضع ايش يسمونه تعدد ليش الوضع ايش معنى تعدد الوضع تمام تمام ايش يسمونه ي هذا ه يسمى هذا تعدد الوضع يعني تعدد الوضع ح ل م م ع ن ى ه ايش أ ن يبدي المعترض وصفا ً آ خ ر صالح ل ل ع ل ي ة يخلف الوصف الملغى بنقول في المثال ذا قال لنا ا ل ع ل ة ايش المعترض الوزن الغنى, الغنى الغنى الوزن و ص ي ل ة من الوسائل قال تمام قال لا العله هي الوزن او الكل هل فائده الالغازات كنا عليكم الان انكم تزيلون الوصف الاخر الوصف الجديد الذي أبدأ, ابدا علينا ان نلغيه ولابد لما نلغيه تمام لابد لما نلغيه نلغيه ب و س ي ل ة من وسائل الدفع فهناك سؤال يجي هل يجوز لنا أ ن نلغيه ب أ ن نقول هذه ع ل ة د ا ص ر ة لا الحق ما يلغى أ و نقول انه ضعيف ا ل م ظ ن ة إ ذ اذا كانت المظنة إ كانت العله مظنه قال ب د ا ً ما يكفي ب د ا ً ما يكفي اي بسم الله اقراوا اقراوا بسم الله ايش معنى ت ع د ي الوضع أ ن يبدي المعترض وصفا ً آ خ ر يخلف الوصف الملغى يخلف الوصف الملغى تم ولو أ ب د ا المعترض في ا ل ص و ر ة التي أ ل غ ى وصفه فيها المستدل مع أ ي وصف يخلف الملغى سمي ما أ ب د ا ه تعدد الوضع لتعدد ما وضئ أ ي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد آ خ ر وزالت بما أ ب د ا ه ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ا ء وهي س ل ا م ة وصف المستدل عن القدح فيه ما لم يلغي المستدل الخلف ة الخلف ة يعني الوصف الجديد بغير بغين دعوى قصوره أ و د ع و ة ضعف معنى ا ل م ذ ن ة المعلن بها أ ي ضعف المعنى الذي اعتبرت المذنه له وسلم المستدل أ ن الخلف ة م ذ ن ة よく見ると。 بناء في الاولى على امتناع التعليل بالقاصره وفي ا ل ث ا ن ي ة على ت أ ث ي ر ضعف المعنى في ا ل م ذ ن ة فلا تزول فيهما ف ا ئ د ة الالغاء الاول مثال تعدد الوضع ما ي أ ت ي فيما يقال يصح أ م ا ن العبد ل ل ح ر ب كالحر بجامع ا ل إ س ل ا م والتكليف ف إ ن ه م ا مذنه اظهار م ص ل ح ة ا ل إ ي م ا ن من بذل الأمان بذل ف ي ع ت ر ا ل ح ن ف ي ب الحنافي ت ا ا ل ر ي ة معهما ف إ ه مذنة ر للنظر ر ا القلب بخلاف ا غ ل ق ق لاشتغال الرقيق بان خ م ة سيده فيلغي ل الحرية لثبوت ش ا ا ا ف ع ي أ م ب د و ن ه الاذن في ا ع ب د ل م أ و له في اتفاقا فيجيب القتال الحنافي الإذن له بأن خلف الحريه ة ل أ ن بأن الإذن له خلف الحرية اهم ل له إ ذ ن لان خلف ل ح ر ي ة الاذى له خلف ا ل ح ر ي ة لانه ب ذ ل م ذ ل و ص ه في النظر في م ص ل ح ة الكتال د عندنا ا والإيمان ركجوا الآن حاجة شماء ر طيب طيب معي ع د د و ض ع ا معناه؟ ا ق ل ولو أبدى ا ل ت ر ي ف م ا ل ألغي وصفه التي ألغى, فيها تما ألغى وصفه فيها المستدل أ ل غ ى المستدل وصفه وصفه مفعول بها في ا ل ص و ر ة التي أ ل غ ى وصفه فيها المستدل ما أ ي وصفا يعني أ ت ى بوصف جديد يخلف الملغى يخلف الوصف الملغى ماذا سمي ما أ ب د ا ه تعدد الوضع لماذا تعدد الوضع قال لتعدد ما وضع أ ي ما بني عليه الحكم عنده من ي وصف بعد آ خ ر تمام طيب نكمل الاذان はい。Uh, yeah. <laughs> <تركز ومعين> <تركز ومعين> اذن يعني كيف يلغي وصف الله تمام ا ل آ ن نتكلم ح ن ن على تعدد الوضع ايش قلنا ت ع د د الوضع ب م س ح الصبور ك م س ح الصبور حسب وضعهم ألغاه المستدل. أنا هذا الذي الغاه المستدل قال المستدل ا ل ع ل ة في, في البر الطعميه قال المستدل. للمعترض ورد ثبت لو في الافتراض يعني ثبت الحكم ا ا ا ف ت ثبت ر ض يعني ل في التفاح مع انتفاء وصفك ثبت الحكم في التفاح مثلا ً بجديد مع انتفاء وصفك والتفاح مطعوم وليس مكين إن بهذا القدح من قبل من من قبل المستدل زالت المعارضة, زالت المعارضه وصار هذا وصف المستدل سلامه وصف, وصف المستدل من القدح تمام بن ي ق د ر لكن المعترض لا ش ك إ ي اعشق وقزم عين المعترض لا م ش ا ك ن ي قال لا ال عند الكل لا قال ب د ي ل عند الكل أ و ل وزن اول وزن والتفاح موز إ ن نقدر ا ا ل آ ن هذا إ ي ش سوالنا أ ب د أ وصفا اخر يخلف الوصفه الملغى الشغل حقه ذلك ابدا هذا نسميه ماذا تعدد لها الواضع عرفت الحين نقول ل ل م ش ت ث م ل ف ا ئ د ة ا ل ق د ا حقك هذا زالت ان وصفك ش ر ي ف زالت عليك ا ل آ ن إ ن ك إيش تلغي وصفه لا أ ج ل عليك إ ن ك تلغي وصفه لا اجل يا عين اسمعوا والله سكت المستدرك هنا بقيت ا ل م ع ا ر ض ة تمام هذا ر ي ب ح ل ل ه الحق م ا م سؤالين سين هل ا ل آ ن سين واحد هل يتدفع ا ل م ع ا ر ض ة بدعوى أ ن الوصفه قاصر يعني يعني قال والله ا العِلّة في الوزن ه ذ ي ع ل ة قاصر مثلا افتراضي ن هل تندفع ا ل م ع ا ر ض ة بدعوى أ ن ا ل و ص ف ة تمام مظنه و ح ي ة ض ع ي ف ة يعني ضعف معنى له معنى ا ل م ؤ ن ى هذا ينتفع بهذا سؤالي شيخ ا ل إ س ل ا م لا تندفع غير شيخ ا ل إ س ل ا م تندفع في الصورتين هذه تمام نحن الآن دعونا نطبقها نفس دعونا نطبقها قال و لو أ ب د المعترض ي في ا ل ص و ر ة التي أ ل غ ى وصفه فيها المستدل ما أ ي وصفا يخلف الملغى تمام ما وصفا يخلف الملغى سمي ما أ ب د ا ه تعدد الوضع ايش يسمى تعدد لتعدد ما وضع أ ي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد آ خ ر اذن تعريف تعدد الوضع هو أ ن يبدي المعترض وصفا آ خ ر صالح للعليات خلفا لوصفه الملغا تمام طيب قال بمجرد ما يبدي وصف آ خ ر قال ت م ا وزالت بما أ ب د ا ه ف ا ئ د ة الالغاء تزيل ل أ ن الالغاء ايش ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ا ء سلام. ف ا ئ د ة س ل ا م ة وصف المستدل من القدح ايش هي؟ قال وهي س ل ا م ة وصف المستدل عن القدح في نقول ا ل آ ن مازال القدح موجود في ا ش طيب أ ر ي د أ ن ا أ ن ان تبقى ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ا ء نقول إ ذ ا تريد ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ا ء تلغى عليك أ ن تلغي الوصف ا ل ج د ي د ما لم يلغي المستدل الخلفاء عليك ان ك تلغي وصف الوصف له ما لم يلغي المستدل و الخلفه طيب بيلغيه بدعوى القصور فيقول ا ل ق ا ص ر بغير دعوى القصور لا وتجيب لك سب أ ي سبب آ خ ر غير دعوى القصور ما تكفي طيب ا ل م ظ ن ة ض ع ي ف ة أ و دعوى ضعف معنى ا ل م ظ ن ة ا ل م ع ل ل بها أ ي ضعف المعنى التي اعتبرت المظنه له و سلم المستدل أ ن الخلفه مظنه هذه ج م ل ة ا ع ت ر ا ض ي ة تمام وذلك في إ ي ش من صور إ ي ش الصور التي يعني ما تزول ف ا ئ د ة الالغاء فيها متى ما تزول ف ا ئ د ة ل ل غ في ثلاث صور الصوره ا ل أ و ل ى ب أ ن لم يتعرض المستنير لالغاء الخلف هذه الصور اللي بنذكرها ا ل آ ن هي الصور التي لا تزول فيها تمام تمام التي تمام التي تزول فيها ف ا ئ د ة الالغاء الصور التي تزول فيها ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ا ء تمام واحد ب أ ن لم يتعرض المستدل ل إ ل غ ا ء الخلف المستدل ما تعرض ل إ ل غ ا ء الخلف ق ل ن ا ا ل م ع ا ر ض ة ب ا ك ي ة ا ل م ع ا ر ض ة ب ا ك ي ة ل أ ن ه عليك أ ن ك تلغي الخلف هذا اثنين أ و تعرض له بدعوى قصوره قال و الله هذا الوصف قصر ا ع ل ل ه قصر ا ة و لا قصر ا ة ما يكفي نمام ل أ ن ه ا ل ع ل ة ا ل قصر ا ة يجوز التعليل بها غ ا ي ة ا ل أ م ر انها ماتت عجبس يجوز التعليل بها ا ل ل ع ة قصر ا طيب أ و د ع و ة ا ل ثالث أ و د ع و ة ضعف ي معنى ا ل م ض ن ت ي فيه و س ل م ما ق ك ر قال إن ا ل ع لفيه ة دعوى ا ل م ظ ن ة يعني ا ل ح ك م ة العلم ا ح ك م ة فيه ضعيفه م ن ه و إ ن كانت ا ل م ظ ن ة ضعيفه ما يضر قال متى تبقى ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ا ء ا ل آ ن بخلافي يعني بخلافي ا ل آ ن هنا بخلافي يعني الصور التي تبقى معها ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ا ء واحد إ ذ ا أ ل غ ا ه بغير ا ل دعوتين اثنين أ و ب ا ل ث ا ن ي ة أ ل غ ا ه بقال هذه ا ل د ع و ة م ظ ن ة ض ع ي ف ة وما سلم ل ن ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ذ لماذا لماذا ل ف ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م لماذا لماذا لماذا لماذا ل م لماذا ل م لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ذ ا لماذا ل ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ل م لماذا لماذا ذ ا ل م ا ل م ا ا لماذا ل ا ل م ل م إ ذ ا أ ل غ ا ه بدعوى القصور إ ذ ا أ ل غ ا ه بدعوى ضعف ل ى ضعف المظنه تمام متى لا تزول ف ا ئ د ة ل ل غ ا ء تمام إ ذ ا أ ل غ ى المستدل ليش الخلف بغير الدعوتين ا ل م ذ ك و ل ت ي ن أ و الغى ب ا ل ث ا ن ي ة لكن ما سلم من الدعوه ضعف المظنه طيب قال وقيل القول المقابل ركز معي وقيل دعواهما أ ي القصور وضعف ي معنى ا ل م ظ ن ة مع التشريم ل الغام أنا ق لكم خلاف هل صرتين فيها بناءا في ا ل أ و ل ى وهي تعليم ا ل ع ل القاصره على امتناع التعليم القاصر ب ن ا ء على القول ب أ ن ه لا يجوز تعليم العله ل القاصر وفي ا ل ث ا ن ي ة ب ن ا ء في ا ل ث ا ن ي ة على ت أ ث ي ر المعنى في ا ل م ظ ن ة قال فلا تزول فيهما ف ا ئ د ة ل ل غ ا ي ة ا ل أ و ل لا تزول فيهما ف ا ئ د ة ا ل ل غ ا ء ليش ا ل أ و ل تمام إ ذ ن عندنا خلاف في حاجتين المسجد تمام عندنا خلاف في ا ل ت م د ت ي تمام واضح تمام إ ذ ن ن عيد ا ل م س أ ل ة بكزوم ع ي ا ل آ ن لو أ ب د أ المعترض وصفا آ خ ر يخلق ا ل م ل غ ة تمام نقول بمجرد ما يبدي وصف آ خ ر يخلف الملغى ف ا ئ د ة ا ل إ ل غ ى زالت ف الا ئ د ة ا إ ل غ اذا إ قام المستدل و أ ل غ ى الجديد ولكن لابد أ ن يلغيه بغير دعوى القصور وبغير دعوى ضعف ا ل م ض ن تمام؟ ف إ ذ ا أ ل غ ا ه تمام ط م س حصل الخلاف فيما بينهم فيه هل تندفع المعارضه بقول المستدل ب ب باعتراض المستدل ب أ ن هذه عله قاصره ة أو أ ب ن ا ض ع ي ف ة المظنه قال لا أ ن ا ن يجيب لك مثال تطبيقي هو صاحب الكتاب نفسه ب يجيب لك مثال تطبيقي الخلاف م ث في مساله ايش أ م ا ن العبد يعني العبد. العبد. هل يصح منه انه يؤمن؟ العبد هل يصح انه يؤمن يعني للحربي تتعرفون ا ل أ م ا ل ة يعني بينه وبين الحربيين قتال هذا كافر حربي اي واحد مسلم مكلف حر يجوز يقول له أ ن ت مؤمن خ ل اذا ص إ أ م ن واحد مسلم مكلف حر م ا يجوز ا حد آ خ ر يخلف ذمته أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم اي واحد من أ ف ر ا د المجتمع المسلم يؤمن حربي يصير الحربي هذا مؤمن ما يجوز لحد المسؤول لو قال أ م ن ت فلان ما يجوز لنا ن ك ل م ه ابدا وفي الحديث قال النبي امهاني واحد حربي لما فتحه م ك ة قال لها سيدنا علي أ ن ا اقتلها ق ا ل ن ب يا صلى ل ل عليه ه و س ل م الله يا ل زعم ابن أخي سيقتل فلان و أ ن ي قد أ ج ر ت ه قال قد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت يا أ م ة ه استفاد العلماء من هذا باب كامل عندكم في الفقه اسمه باب الامل أ ب ا ي ش ب اي ب الأمان أ واحد له الحل أ ن يعمل الخلاف ا ل آ ن فيما بينهم هل يجوز للعبد ان ه يؤمن المسلم المكلف م ا في اشكال لكن هل ا ل ح ر ي ة ع ل ة في ا ل أ م ا ن أ م لا تمام ا ل ش ا ف ع ي ة قاله و يصح ش الشافعية ك زمعية ي قالوا أ م ا ن العبد تمام يصح أ م ا ن العبد كالحر بجامع ا ل إ س ل ا م والتكليف ا ل ع ل ة ق ا ل و ا ل إ س ل ا م ولا و التكليف إ ذ ن من قال هذا الكلام من شاهدوا هيا بسم الله يمسح السكوه خلاص هذا واضح ة أ م ا الجيد طيب よし。 لا يكتب اي شخص انه يعني هذا كلام من فقس معي ا ل ح ك م ة والجامع والاصل والفرع بياس كان اسمه ق ا ل و الحنفيه ا لا نسلم ان ا ل ع ل ة هي ا ل إ س ل ا م ولكن العلة ه ي الإسلام و ا ل ت ك ل ي ي بل ض ا ف إ ل ي ه ا بل ه ي ا ل إ س ل ا م ويقول ا ل ل ت ك ا ح ر ي ة ج ع لك ه ا م ر ب ة من كم أ و ص ان ثلاثة ا أ و ص هناك ذ العلة الحكمة ع وش د ك م ل ح م ة ا ل و ا ا ل ح ك م ة و ي ش ا ل ح ك م ة ق ان هناك ا ا ل ح ك م ة حكمة قالوا في الحكمة قالوا ويش ا ل ح ك م ة الحكمة قالوا قالوا الحكمة, <تصفيق> الحكمة في زياده ا ل ح ر ي ة فراغ القلب فراغ للقلب ا م ا م ي ع ن ي العقل مشغول بحاجات سيئه هذا كلام من ما عاد ماشي ماشي تعبدوا بابا ماشي تعبدوا لا بينهم ق ا ل ل ه مش حال شافعي اسمعوا بل ان شافعي بيوت عليهم ق ا ل لهم ا ل شافعي قال الشافعي ة قال المسلم ثبت ا ل ح ك م ب لكزومعي ثبت ا ل ح ك م تمام في الاجمال في صورته ليس فيها وصفكم وهي هذا رد ع ل ي ه م هذا يسميه ا ل ا س ت ك ب ا ر في وصفنا وهي العبد الماذون له من سيده بالكتاب في ب ا ل إ ج م ا ع قالوا أ ي عبد ماذون له من سيده بالكتاب يصح ا م ا ن يصحح أ م ا ن ه ا ل غ ا ن ا وصفهم وله ا ل ت غ ا ء وصفهم وله ابتغاء و ص م وله ا ت غ ا ء وصفهم ا ل ا ه ذ ي ك ب ت ت كنا بيان الاستقلال اما ان ي ك و م بالنص أ و ب ا ل إ ج م ا ع بالنص القاطع أ و ب ا ل إ ج م ا ع تمام أ و بالظاهر الخاص أ و بالظاهر ا لا أ ه نعم ل ما بالإجماع، تبقى، حتى هم بالتفكير يحبوا يصحلوا منه. منه ليش يشونه الآن. الآن يبنون يبدأ بيجي تعديوه صحلوا العابة العابة وصفه مولا وصفه مولا وصفه الأمان الآن التغى التغى منه منه هم آخر قال الحنفيه ا ل الحنفية تمام ا ل ع ل ة هي ا ل إ س ل ا م و ا ل ت ك ر ي ف مع الحريه او الاذن من السيد أ ت و ا ا ل آ ن بوصفه بي جديد إ ي ش ق ا ل ف الاذن م ن ا ل س ي ا ل آ ن أ ت و ا ل ن ا ر ف ايش بوصف جديد الخلل عقلك ا ل آ ن علينا نحن ايش نلغي الوصفه ل الجديد؟ علينا الان نلغي وصفنا نلغي الوصف علينا الان ان ن ح ن ا ماذا نفعل نفعل م الغاء ذ ا إ ليش؟ ا ل و ص ف ل يلا ش تجد؟ ي أ ل غ ا ن ا ل ن ا مظنه فراغ القلب دي وجبتوها تمام المظنه هذه ض ع ي ف ة هل يقبل هذا لا يقبل على اصح قابل أ ص ح ي ش هذا افضل الصوره افضل الصوره, الصورة ان شاء الله سنقرا المثال و ن ق صوره قال ايش قال وقيل طيب قال وقيل دعوهما ا س م ي اي القصور وضعف معظم طيب قال ب ن ا ن ا في ا ل أ و ل ى طيب قال, طيب قال مثال, مثال تعدد الوضعي ما ي أ ت ي فيما يقال ي ص ح أ م ا ن العبد للحربي كالحر اين الفرع يا شباب اين الفرع العبد أين, الأصل؟ الحر. اين العله جامع الاسلام والعيش والتكليف اين ا ل ح ك م ة فيهما فانهما مظنتا اظهار م ص ل ح ة الايمان من بذل الامان شوف كيف مزية اظهار ل المقصود مزيه ة ل مزية الايمان من اي واحد عنده الايمان له انه يحق له انه يعمله ذ ا يبين لك كيف م ن ز ل ة المسلم عند الابد كيف منزلت المسلم كيف؟ هذا باب ا ل أ م ن أ ي واحد مسلم ما دام مسلم قال هذا في ذ م ت ي أ ن ا أ م ن ت ه ولا عاد سلطان ولا أ ي شخص يقول لك لا ا ف ر حربي مالك حق شفتوا كيف ه ذ اذا إ كان المسلم الواحد له حق ا ل أ م ا ن فكيف لو امنته ا ل د و ل ة هذا ما دام دخل بأمان مؤمن دخل عطوه تاشره فاذا ي ل م ط ا ر غيره أ ن و له أنه م افترض ن مؤمن لأما لك حق تلبسه خلاص قل لي الحربي ولا تقول لي مؤمن هذا هذا هذا ا حق لو م أ ي واحد من الشارع ق انت ل أ في ذمتي في أ م ا ن ي له الحق فما بالك الا بالدوله لا يقول لك كيف أنه قرار المسلم الواحد الفرد ا ل م س ل د قراره له ك ل م ة له م ز ي ة طيب قال فيعترض الحنفي يعني ما معنى ا ل ا ع ت ر ا ف أ ن يبدي وصفا آ خ ر ص ا ل ح لله للعليه ومفضل للاختلاف الفرع قال ل ي ش العلي قال باعتبار ا ل ح ر ي ة معهما إ ذ ن العلم ركب عند الحنفي ايش الاسلام والتكليف ولا والحرية هذا الوصف مفضل للاختلاف في الفرع ولا سيؤدي الى لا اختلاف الفرع ما هو العبث قال ليش ا ن ت ظ ازيدت الحريه قال ف إ ن ه ا م ظ ن ة فراغ القلب للنبض هذه ا ل ح ر ي ة صاحبها يكون فارغ بخلاف الرقيق لنشتغل ا الرقيق بخدمته سيده、نشتغل. مش مشغول مشغول بخدمه سيده وما ي تريدون منه يعمل الان اسمع قال فيلغي الشافعي ا الشافع ل ح ر ي ة كيف أ ل غ ى أ ل غ ى بالاستقلال قال ويش؟ ق ا لهم ل بثبوت ا ل أ م ا ن بدون ه ا يعني بدون ا ل ح ر ي ة في العبد المالون له في القتال اتفاقا هذا ب ا ل إ ج م ا ع ا ل ع ب د المالول في ق ت ا ل ي ح ل و ا الغينا ت ا أ ل غ وصفه انتهت المعارضه ة ا ن ت ت اندفعت ل ولا م ع ا ا ر ض ة لكن حصلنا الحنفي قالوا لا وش يا حنفي قالوا ا ل ح ر ي ة او الاذن اذا ذكروا وصف اخر يخلف الملغا ت م م الحنفي شنطار في الامتياز وهذا سبب موت الشافعي احسن اثنين المذاهب في قوه في ق و ة القياس والاعتراضات الحنفيه والشافعيه و م ش السبب ل أ ن ه م كانوا يتصارعون على الوظائف في, في بلاد ما وراء النهر كلهم يريدون القضاء ويريدون المناصب ر م ا يتنافسون ت ن ا ف س بينهم الحنفية المالكيه ح ن ف ي ة ا ل ما اهتموا بالقياس هذا ولا يلغون يعني ضعف في كتبهم ما تحصل فيها شيء لما إيش؟ لانهم بعيدين عاش و ا في الصحراء في المغرب العربي وما ش ي عندهم مذهب ينافسهم ما فيه ينافسهم مذهب ما حصلوا ح د ينافسهم تمام المنافسة ما حد... حتى أ و ل ما كانوا يهتمون ب ا ل أ د ل ة ولا ا ه ت م ا م ب ا ل أ د ل ة خلاص ما ح د يذكر لا آ ي ة ولا ح د ي تمام تكاسلوا في هذا صلط مقصرين الله عليهم الوهابين ليش لأنهم تمام أحيا فيهم شيء شي. ولولا دفع و الله ا الى الناس بعضهم ببعض هكذا、هي. يقصرون من ج ا ن ب ي ص ل ط الله عليه وهكذا الظالم يبتليه الله بظالم اشهد وما ظالم إ ل ا سبلا بظلمه أ ولما تقصر في شيء يبتليك الله بشيء هذا ه ي م ع ا د ل ة ا ل ح ق ي ق ة هذا الكون مبني على ا ل ع د ا ل ة مبني على ا ل ح ق ي ق ة شاهد إ ي ش قلنا شاهد الله فوجود ه التنافس بينهم يعني أ و ج د ما م كان واحد منكم بس يذهب د خ الى كتاب المغني ت م او م م م الى كتاب ل ج ع ولا ا ل ح ا و ل ا ل م و ا ر د ي ن انظر و المواردي ل لما يذكر ا ل أ ق ي س ة يقول جيب قياس جيب قياسة للحنفيه و ي ر د ه دقة الأقيسة التي ياتي بها يدقتها الحنفية وكيف يعني كثير أ ق ي س ه ك ث ي ر ة وحاله بنسوي تطبيق على ا ل أ ق ي س ه في الحاول الماوري اقيسه ك ث ي ر ة طيب قال فيجيب الحنفي ب أ ن ا ل إ ذ ن له خلف الحريه يعني, يعني يقول ع ن ي ي العله ح ن ف ي ا ل هي ا ل ح ر ي ة أ و لا أ و ا ل إ ذ ن قال لماذا قال ل أ ن ه مظنه بذل وسعه في النظر في م ص ل ح ة القتال و ا ل إ ي م ا ن قال ل أ ن ه لما أ ذ ل ه يعني سيبذل ا أن ل آ ن لهذا العبد وسعه في م ص ل ح ة القتال ومصلحه ة ل ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ذ ن ي تمام هذا هذا ا ل م س أ ل ه ا ذ ن الشافعي ا ل آ ن يحتاجون ا ن ه يلغون الوصف ل ه الجديد و إ ل ا تبقى ا ل م ع ا ر ة تبقى تبقى ا ل م ع ا ر ض ة بحالها وهؤلاء ل ه لهم ذ ا د ل ي ل ه ك و لهم دليلهم لكن دليل هؤلاء لن يكون ح ج ة على هؤلاء بس القبل وسائل تضح تعديد إن من الرجحان شاء الله تعديد الوضع المثال الأخيرة هل من وسائل هل من وسائل الدفع هل هل من وسائل دفع ا ل ر ج ح هل م ن وسائل د ف ع ا ل م ع ا ر ض ة أ ن أ ق و ل للمستند المعترض وصفي أ ر ج ح من وصفك وصفي قال لنا شيخ ا ل إ س ل ا م لا لماذا؟ لانه م ذ ا ل أ لا مانع من تعدد لا يقول يا أ س ت ا ذ و انت ح د م ك م بيقول يا أ س ا ذكرت أنت ذ في ا ل م ع ا ر ض ة بالفرع ب أ ن ه ا تندفع بالرجحانه ق ل ن ا نعم تندفع هناك ب ل ر ج ح ا ن تعرف ل ي ش تعرف ل ي ش ل أ ن هناك نقيض أ و ضد لا بد ن خ ت ا ر و ا ح د ة ل أ ن ه ا نقيض أ و ضد بلا شك لما يكون علتين متناقضتين أ و متضادتين يعني لا بد من اختيارها واحد فلا بد من الترجيح نحن هنا نحن إيش يدعو لا ل ل ت ر ج ي ح مانع من تعدد له العلم نحن ما نحتاج للترجيح إ ل ا في ح ا ل ة المناقضه ولهذا قلنا لكم ل أ ن ه لا عمل ب ا ل ع د ة إ ل ا بمرجح حينما تكون هناك ن م ايش تكون هناك هذا ما رجحه شيخ ا ل إ س ل ا م خلافا لمن تتاهل ي ن سمك ل ق ا ئ د تندفع بالترجيح لماذا ل أ ن ه عنده ممنوع عدته امتناع تعدد لا ه لا إ ع ل ل ه ا يقرا ا ل م س أ ل ة ما أيش عنوان قبل الاخيره ا ل آ ن إ ي ش عنوانها ا ل م س أ ل ة قبل ا ل أ خ ي ر ة ه هل تندفع ل ذ ا صار وسائل الدفع قم خمس لا، ولا فيه المختلف يكفي ه دول المستجل انتفاعي ثبت في دفع المعارضه رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ه بمرجح من المرجحات ككونه أ ن س ب أ و أ ش ب ه من وصفها بناء على جواز تعدد ا ل إ ل ل ي فيجوز أ ن يكون كل من الوصفين عله وقيل يكفي بناء على من التعدد ورجحه ا ل أ ص ل قال ولا يكفي في دفع ا ل م ع ا ر ض ة ولا يكفي في دفع المعارضه ماذا رجحان وصف المشتدلي على وصفها يعود على إيش على إيش الضمير يعود على إ ي ش على إ ي ش ا ل ضمير يعود على وصفها هاته الضمير على إيش على وصفها إ ي ش اي مرجع ا ل ض ق <تصفيق> ي ن ر سالناها سألنا أ ل ن س أ وجهنا السؤال اليكم معارضه اين هي ا ل م ع ا ر ض ة من اين يرجع إ ل ي ه ا لا يرجعون على اقرب مذكور هي. أو لا ولا هي حول ولا قوه الا بالله لا يكفي في دفع ا ل م ع ا ر ض ة ولا يكفي في دفع المعارضه رجحان وصف المستدل على وصفها أي الى معرض ا ة تمام طيب ايش بمرجح ان المرجحات س ت أ ت ي بعد في كتاب التعادل والترجيح ككونه أ ن س ب قال وصفي أ ن س ب ه من وصفك أ و أ ش ب ه وصفي أ ش ب ه من وصفك قال لماذا قلت منهم ليس ركز معي ليس ليس الرجحان تمام لماذا ليس ر ج ح ا ن من وسائل الدفع لماذا قال قلنا أ ن ه ليس ر ج ح ا ن و س ي ل ة تمام من وسائل الدفع تمام تمام؟ بناء على ماذا بناء على جواز تعدد لا قال فيجوز أ ن يكون كل من الوصفين عله قال و ق ي لا يكفي يعني يكفي الرجحان في دفع ل ه ا ل م ع ا ر ض ة يعني الترشيح و س ي ل ة من وسائل ليس الدفع لما قال بناء على منع التعدد بناء على ماذا بناء على منع التعدد من رجح هذا ورجحه ا ل أ ص ل أ ي ت ا ج ا ل د ي ن في جمع الجوامع تمام أنت أين؟ ا ل آ ن عندنا الاعتراف على ا ل ح ك م ة ق ل ن ا لكم تماما ا ل آ ن ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ي ر ة كم الساعه الباقي كم ساعه تكفينا هم سباق الان انتهينا من هذا ا ل آ ن ا ل م س أ ل ة كانت هل الرجحان ت من ا م م وسائل دفع ا ل م ع ا ر ض ة أ م لا حتى تدفع ا ل م ع ا ر ض ة بالترجيح أ م لا تندفع ا ل م ع ا ر ض ة بالترجيح تمام واضح、طيب. الان المسألة الأخيرة, المساله الاخيره من مسائل الدرس ايش تقول المسائل ا ل د س تمام تمام ت ج م ي م س ا ئ ل الاخيره من مسائل ا ل د س تقول ل ا ه ي تمام الاعتراض على ا ل ح ك م ة انتم تعرفون ان العله لابد ان تشتمل على ح ك م ة او لا فلو اعترض علينا معترض قال ا ل ح ك م ة التي في الاصل غير ا ل ح ك م ة التي في الفرع ال... هذا الاعتراض مقبول هذا الاعتراض مقبول فيحتاج الى جواب, يحتاج الى جواب الجواب تمام ل أ ن اختلاف الحكم يجعل, الاش يجعل الحكم خاص فنحن نحذف تمام بوسيله من وسائل مسالك ا ل ع ل ة ندفع تمام الاختصاص ندفع الخصوص ندفع على ندفع الخصوص اقراوا مساحه السبور او مساحه السبور من ذ ك ر المثال الاول عندنا الان قياس قال ايش تمام القياس يحد تمام اللائق قياسا على ا ل ز ه ب بجامع تمام بجامع أ ن كل م ن ه م ماذا علاج فرج ن إلاج في ر ج فرج ن م ش ت ه م طبعا علاج فرج ن في فرج ن م ش ت ه م إ ل ا ج فرج في فرج مشتهن طبعا تمام يحد اللائد قياسا على الزاني بجامع إ ل ا ي فرج في فرج المشتهن تمام هذا الكاس الاعتراف هذا الاعتراف معه مسميه كسر ايش الاعتراف نقول أ ن ه يختلف تختلف الحكمه في الاصل بين ب و س ي ن الزنا تمام انه يؤدي الى اختلاط الامساك بينما ا ل ح ك م ة في الفرع الذي هو اللواط ايش هي الصيانه الصيانه الاخلاق اذا اختلفت ل ه كون اختلاط ا ل أ ن س ا ب هذا يجعل الحكم خاص ب ا ل أ ص ل خاصا بالاصل خاصا ب ل ي ش ب ا ل أ ص ل يعني خاص الجواب عن الاعتراض عنده جوابات تمام. الجواب. تمام الجواب الاول تمام تمام بيان عدم خ ص و ص ي ة تمام حج الزنا الزنا تمام في و س ي ل ة من الوسائل كما سياتي معنا إ ن شاء الله الثاني أ ن نقول أن、العلة. ان ل ل ع ة أ ا ل ح ك م ة تمام في اللواط اشد ليش؟ لانه يؤدي إ ل ى ا ن ط ا ع الولاده التي تؤدي الى انه ما في نسب ابدا ل معاه اختلاط نسب ما في نسل ب ياتيه هذا الجواب آ خ ر حتى ان بعضهم جعل قياس اللائق على ا ل ل ا ل ي من باب مفهوم الموافق طبعاً قال هذا الجنة لأنه وقد يعترض على المستغل باختلاف جنس ا ل ح ك م ة في الفرع و ا ل أ ص ل و إ ن اتحد الجامع بين الفرع و ا ل أ ص ل كما ياتي فيما يقال يحد اللائس ك ا ز ا ن ي بجامع علاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم من شرعا ف ي ؤ ت ر ض ب أ ن ا ل ح ك م ة في ح ر م ة اللواطي ا ل س ي ا ن ة عن رذيلته وفي ح ر م ة الزناد اختلاط ا ل أ ن س ا ب المؤدي هو إ ل ي ه وهما مختلفتان فيجوز أ ن يختلف حكمهما ب أ ن يقصر الحد بان يقصر الحد ب أ ن يقصر الحد على الزناد فيكون خصوصه معتبرا في ع ل ة الحد نعم خصوصه معتبره في ع ل ة الحد لا بد يكون الزناد فيجاب, فيجاب عن ا ل ا ع ت ر ا ض بحث د في العله بطريق من ترك إ ب ط ا ل ه ا فيسلم أ ن العله هي القدر المشترك فقط كما مر في المثال لا مع خصوص الزنا فيه نعم يعني بين يعترض على الفرع الفرع المستدل الحكمة الحكمة طيب في باختلاف قال وقد باختلاف والأصل اختلفت جلس والأصل وان اتحد الجامع ا ل ع ل ة و ح د ة لكن ا ل ح ك م ة م خ ت ل ف ة وان اتحد الجامع بين الفرع و ا ل أ ص ل كما ي أ ت ي فيما يقال يحد اللائق على كالزاني اللائق الفرع والزاني إ ل ى ا ل أ ص ل بجامع الى فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا قال فيعترض إ ي ش الاعتراض اختلاف جنس الحكمه ب أ ن ا ل ح ك م ة في ح ر م ة اللواط ص ي ا ن ة عن ر ض ي ل ت ه وهذا الفرع وفي ح ر م ة الزنا دفع اختلاط ا ل أ ن س ا ب المؤدي هو إ ل ي ه يعني الزنا يؤدي إ ل ى اختلاط ا ل أ ن س ا ب قال وهما مختلفتان يعني هاتان الحكمتان مختلفتان إ ذ ن بناء عليه فيجوز أ ن يختلف حكمهما ما للحكمة اختلفت الحكم معتبرا العلة اختلفت الحد الزنا العلة العلة أن إذن بأن فيكون يختلف على ستقول ليش خصوصه في إذن يقصر علاج فرج في فرج مشتهى طبعا كالزنا كالزنا يعني الزنا نفسه ايش في ا ل ع ل ة قال فيجاب عن الاعتراض بحذف خصوص ا ل أ ص ل عن الاعتبار يعني ما هي ا ل خ ص و ص ي ة اللي جعلناها في الاصل يعني ا ل ع ل ة هي إيش إن الحكم خاص ب ا ل أ ص ل بالزنا ن ع ذ ف ه انه غير معتبر في و س ي ل ة من الوسائل كما ستاتي معنا في مسالك ا ل ع ل ة قال في ا ل ع ل ة بطريقه من, من طرق ابطالها قال وطرد ان نقول مثلا ان الشارع لم يعلل لا لا لا ا ل ت ف ا ت له إ ل ى هذا مثل مثلا الذكوره والانوث و و ة ل و مرة هذه لا ا ل ت ف ا إلى الشارع في ه الى يعني ا التفاة إ الشارع في هذا فيسلم أ ن ا ل ع ل ة هي القدر المشترك فضعت ي ش القدر علاج فرج في فرج التي ا ج ت م ل ت عليها ا ل ع ل ة تمام لا مع خصوص الزنا فيه لا لا بد يكون الزنا فيه تمام هذا و س ي ل ة من وسائل الدفع من وسائل الدفع هنا ذكرها ذكرها هنا عندنا العراقي في طرح التثريب قال إ ي ش قال العراقي في طرح التثريب في ص ف ح ة في ص ف ح ة كم قال ويجاب وقد يجاب ص ف ح ة كم ص ف ح ة خمسمائه وستين طبعا دار الكتب ا ل ع ل م ي ة قال وقد يجاب بان حكم الفرع مثل حكم ا ل أ ص ل أ و اكثر لان يقال في هذا المثال الزنا و إ ن أ د ى إ ل ى ضياع المولود المؤدي الى انقطاع النسب فاللواط يؤدي إ ل ى عدم ا ل و ل ا د ة أ ص ل ا الى عدم ا ل و ل ا د ة ايش الولاده اصلا طيب اذا قلنا من بوسيله من وسائل الدفعه ومن, وسائل ومن طرق الابطال إ ب ط ل من طرق إ بيان أ ن الوصف ة تريد كالذكورات ل والانوثه ل يعني من طرق إ علية ي بعض ب الأوصاف ا أن ذلك ا ف طردي علما الشرع لغاءه من ل ا والعجب فإن ا ا ل هل ي م ن ك ان تتعلم ان تتعلم ان الله م ن و س ا ئ ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ا ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا ل تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ه ا م ت ت ل م ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ب ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان و ت ع ل م ان ت ع ل م ا م تمام يجهز لك ك ر ا س ة أ ن ا إ ن شاء الله ا س و ي لكم و ر ق ة كيفيه تعداد و ر ق ة العمل أبقي شيء نول اختيار الموضوع م اي هو الموضوع أ م ش ك ل ة أ ص و ل ي ة أ ي م س أ ل ة أ ص و ل ي ة تعالجها و ر ق ة العمل تمام بعد ما تحدد ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة جمع المعلومات أ ق ل شيء 11 د ى ر مرشف و تجمع المعلومات حقك تكتبها, تكتبها في ا ل ك ر ا س ة بعد ما كتبتها من ا ل ك ر ا س ة حقك وجمعتها من المعلومات في ا ل م ك ت ب ة من 1 ح د ر مركع ا ل آ ن ترتبها تصريحها صياغه م ن ظ م ة ب و س ا الإش؟ ئ ل ب و س ي ل ة ا ل إ ش تكتب فوق المعلومه تكتب تحت المرجع إ ذ ا نقلتها بالنص تكتب النص إ ذ ا ذكرتها بالمعنى تلخصها وتذكر تحت المرجع ص ف ح ا ت كذا جزء وكذا من الاحدى عشر مرجع الـ لعندك ي مرحبا ي ولو حتى ثلاث صفحات تكفيني صفحتين حتى تكفيني المهم أ ن ك تنقل لي من ع ش ر ة قل واحد ذكي ما شاء الله يعني يلخص لي تمام عشرين ص ف ح ة جمعها عشرين ص ف ح ة يلخصها في ص ف ح ة وحده بس ب ع ب ا ر ة ج م ي ل ة م ح ك م ة م م ت ا ز لكن أ ن ت في الكراس التي ستعطيني إ ي اياها ه ا ستعطيني إيش ي ف ه ايش ه ا إ ي فيها, المعلومة تمام ركز فيها, ايش اولا فيها المراجع حقا كلها شمونها درستهم من أنتو وفي له البطاقات حقها البطاقات البحث البطاقات الكراس هذا البطاقات كلها موجودة تمام. انا كيف ب ح ك م عليها بحكم ع ل ي ه ا ب ق ر ا حقك ا ل و ر ق ة من ا ل ص ي ا غ ة و ب س و ي اختبار فاشوف تحت شوف كيف حصلت واحد بس غلط خمس درجات م ب ا ش ر ة <تصفيق> الثاني بدرجتين انا ثالث بدرجتين <تصفيق> الله يحصله ل افضل